ت ر ب ك لا تتردد شق طريقك بالعزاء م راي واحد لا يتعدد خذ رفيقك في ا ل أ ز م ا ن سبحانه علينا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ من شرورين أعوذ أعمالنا بالله بسم الرجيم الله الرحيم الحمد بالله سيئات إنهما الله فلا لله فسرهم من مضد يهده لله وما يضلل فلا هاديلا واشهدوا إله الله الهل الله واحد هلا شريكلا واشهدوا أن نموحمد نعبد رسول الله ما بعد فاهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء التابع المبارك واسال الله عز وجل ان يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا اجمعين اليوم مع كرار جريء من شخصيه من اعظم شخصيات في تاريخ الامه الاسلاميه بل على هذه الشخصيه هي ثالث شخصيه في العظمه في الامه ا ل ا ا ل س ل ا م ي ه بكملها اذا استثنين منها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ع ن د ن ابو أ بكر الصديق الشخصية ر ق م و ا ح د في الاسلام أ م ل إ ي ة ث م عمر بن الخطاب رضي الله عنه و أ ر ض ا ه ث م عثمان بن ع ف ا ن رضي ا ل ل ل ه عنه وأرضاه هذه ا ش خ ص ي ة للأسف ا ل ش د د ي ظ ل م ت ظلما ك ث ي ر ا كثيرا في ا ل ت ا ر ي خ ا ل إ س ل ا م ي و ق ا ل ع ن ه ا الكثير م ن ا ل م غ ر خ ي ن س و ا ء م ن ا ل ط و ا ا ف ل م ذ ه ب ي ة ا ل م خ ت ل ف ة أ و م ن ا ل ع ل م ا ن ي ي ن من, سواء من المذهبية المختلفة أو ا ل م س ت ش ر ق ي ن ق ا ل و ا عنها ا ا ه ت م ا ت ما أ ن ز ل ا ل ل ه بها من س ل ط ا ن على رسوله ل ا ب يقول في الحديث أ ن هذا الرجل هذه ا ل ش خ ص ي ة إ ذ ا وزنت ب ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة إ ذ ا خ ل ى منها الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب ف إ ن ه ا ترجح ب ا ل أ م ة فوزن بهم كما جاء في مسند الامام أ ح م د بن حنبل وهذا الحديث صحيح يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه أ ر ض ا ه يزن ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة بكاملها يعني لو كان ش خ ص ي ة س ي ئ ة ف ع ل ا ل أ م ة السلام هؤلاء الذين يطعنون في تاريخ عثمان بن عفان رضي الله عنه ما عظم قدره و ج ل ا ل ة ش أ ن ه هؤلاء لا يطعنون فيه فقط ولكن يطعنون في ا ل أ م ة بكاملها بل ويطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي زكى هذه ا ل ش خ ص ي ة في أ ك ث ر من م ر ة من تاريخ حياته بل لا أ ت ج ن ى انهم قلت إ ن يعترضون على رب العالمين سبحانه وتعالى الذي زكى هذه ا ل ش خ ص ي ة وقضى لها ب ا ل ج ن ة في أ ك ث ر من م ر ة وفي أ ك ث ر من لفظ من أ ل ف ا ظ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه وسلم في يوم من ا ل أ ي ا م يقول من اشترى بئر ر و م ة ووهبها للمسلمين فله ا ل ج ن ة فاشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه من حر ماله فهو في ا ل ج ن ة كما قال صلى الله عليه وسلم في م ر ة ثانيه رسول الله عليه وسلم قال من وسع المسجد النبوي هذا المسجد في م د ي ن ة م ن و ر ة فله ا ل ج ن ة فاشترى عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه ا ل أ ر ا ض ي حول المسجد النبوي و أ ض ا ف ه للمسجد فله ا ل ج ن ة ثم قال من جهز جيش ا ل ع س ر ة موقع التبوك فله الجنه ة ف ه ا عثمان بن عفان رضي الله عنه عليه من حر ماله بن تابوك فله رضي في يوم قال صلى الله حر الجنة كلمة قال وسلم قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم سبحان الله كلمه ع ج ب ة جدا يعني ايه ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم يعني الاشياء العظيمة والصدق الجليلة والعطاء السخي الذي فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه والصدق العظيم الذي كان في قلبه في هذا اليوم الجليل يوم تجهيز جيش العسرة، جيش هذا الفعل بحد ذاتي والعطاء فعل عثمان عفان عنه العسرة الفعل عثمان بن كان أنجى من والصدق الله والصدق هذا هذا قلبه مهلكة قادمة تبوك بحد أي ما ضره ما فعل بعد اليوم يعني أي شيء ف ل هذا أي أي صغير يرتكبها ن ب به يمر في ي ح ت ي سيمحوه الجليل اليوم بعد بهذا بعد عز العمل عثمان فعل هذا الله هذا الأمر فإن الله عز وجل بهذا العمل الجليل ما ضر عثمان ما وجل ضر فإن كله قيل في حق هذا الرجل العظيم عثمان بن عفان وكما وصفه صلى الله عليه وسلم هو رجل تستحي منه ا ل م ل ا ئ ك ة الله أ ك ب ر هو رجل تستحي منه الرسول م ل ا ئ ك ة ن ظ و ا هذا ا إلى ل قدر ر ج ع هذا ر صلى الله عليه وسلم زوجه ابنته رقية. يعني رقية من وسط مئات و أ ل ا ف الرجال الذين التقى بهم صلى الله عليه وسلم امن ل ل عليه ل ه و س أ م صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ا ل على ظ ي م و ا ح ا الجليل ب ي ل ع ابنته شخصيا على ا ل س ي د ة ر ق ي ة فزوجه من ر ق ي ة رضي وأرضاها الله عنها الله وصلى و س ل م على أبيها مرت ح م م د سيد ا ل س ل ي ن و خ ا م الايام أ ن ب ي ء ع ل ه وعلى ل ن ب ي ج ع ا الصلاة أفضل وماتت ا ل ل ت س ي ثم مرت ل أ ي ا ا م م و ا ل س ي د ة ر ق ي ة رضي الله عنها و أ ر ض ا ه ا ف ز وهذا ج صلى الله عليه وسلم أم كلثوم الأخت الثانية و أم لرقية وهذا شيء عجيب و أ و ل م ر ة واخر م ر ة في تاريخ ا ل ب ش ر ي ة بكاملها أ ن يتزوج رجل واحد ابنتين لنبي هذا الامر في م ن ت ا ل ا ل أ ه م ي ة وفي م ن ت الجلاله لهذا الرجل العظيم عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه س ب ح ا ن الله مرت ا ل أ ي ا م وماتت أ م كلثوم وقال صلى الله عليه وسلم لو عندي ث ا ل ث ة لزوجناكها الله أ ك ب ر انظر يعني حتى لو كان عنده زوجة ث ابنه ل ث ة ا ث ا ل ث ة بعد و ف ا ة زوجتين له بعد و ف ا ة ابنتين رسوله السلام يقول لو عندي ث ا ل ث ة لزوجناكها متى قال هذه الكلمات قال هذه الكلمات في العام التاسع من ا ل ه ج ر ة يعني بعد كم س ن ة من ا ل خ ب ر ة يعني بعد اثنين وعشرين س ن ة من ا ل خ ب ر ة بعثمان بن عفان في تاريخ ا ل إ س ل ا م هذا والله أ م ر جليل و أ م ر عظيم وانتوا عرفين أ ن عثمان بن عفان من أ و ا ئ ل من أ س ل م يعني الصديق رضي الله عنه و أ ر ض ا ه أ س ل م في أ و ل أ ي ا م ا ل د ع و ة ت ا ن ي يوم م ب ا ش ر ة أ ت ى بعثمان بن عفان مسلما فهو من الذين بنيت على أ ك ت ا ف ه م هذه ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل ع ظ ي م ة طبعا ً فضائل عثمان بن عفان من المستحيل أ ن نحصيها في لقاء مثل هذا اللقاء, لقاء مثل هذا اللقاء. لذلك ق ا السرعيم ء ه ا ا ل ل ل ق ا ء ذ نحن فقط ذكرنا طرفا ً من فضائله وطرفا ً من مناقبه ولعلنا نتحدث عن كرائم عثمان بن عفان في برنامج خاص يشمل كل هذه الفضائل بتفصيلاتها ا ل و ا س ع ة القرار الجريء الذي نتحدث عنه عثمان بن عفان هو أ خ ط ر قرار في حياه عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه و أ خ ذ هذا القرار في آ خ ر حياته لعل هذا آ خ ر القرارات ا ل ج ر ي ئ ة التي أ خ ذ ه ا عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو قرار الاستشهاد قرار, الاستشهاد قرار ان ل ا ا قرار س ت ش ه د أ يضحي رضي الله عنه وارضاه بنفسه لينقذ المسلمين هذا الذي اتهمه العلمانيون واتهمه المستشرقون ب أ ن ه ضعيف و أ ن ه يحابي أ ه ل ه و أ ن ه يعطي من بيت مال المسلمين بغير حق ل أ ق ا ر ب ه و أ ن ه يولي أ ق ا ر ب ه هذا الذي قالوا عنه كل هذه الكلمات فعل بنفسه خليفة بنفسه العجيب أجمعين رضي الله عنهم أجمعين عجيب الأمر القرار الجريء المسلمين المسلمين لينقف الصحابة الله القرار هذا هذا وهو وأخذ حياة حياة كان أن ورأس أن رضي وغريب وجريء يضحي يضحي ولعلكم ت م عثمان عفان في عفان حياة سيدنا أواخر بن أ أواخر ن ه حدثت حياتي مشاكل كثيرة جدا كثيرة ت في مشاكل ر ض ت ل الإسلامية لماذا ل أ م م ة ا ا هذه حدثت ش ل في حياة سيدنا آخر ع ث ا ن بن ع فكرين ا الدنيا في زمان عثمان بن عفان ن نقول أن بن في ا المسلمين ن ونعلكم ت فتحت قد ف على ك اللي قلناه في ا ل ح ل ق ة اللي فاتت من سيدنا عمر بن رضي الله عنه وأرضاه كان يخاف على المسلمين من سيدنا بن عنه كان انفتاح رضي يخاف الدنيا الخطاب الله وأرضاه على وأوقف ا لكن ف في ت و ح خصيصا الهجرة سنة من ل ث وكثرة ر ة الأموال ا ل غ ا وانغماس المسلمين ئ م فارس ي ل عليهم فأوقف الفتوح لذلك لكن د ن ي ا فخاف ا فأوقف ف لما تجمعت من جديد لحرب المسلمين اضطر عمر بن الخطاب أ ن يعيد من جديد الحروب مع ا ل د و ل ة ا ل ف ا ر س ي ة ومع ا ل د و ل ة الرومانيه ة ومن ثم انتصر المسلمين أكثر وأكثر وفتحت الدنيا على المسلمين ومات ثم المسلمين المسلمين عمر انتصر الدنيا بن ن أكثر خطاب رضي الله رضي على ع في الحسن ع والعشرين بعد الهجرة وبعد هذه الوفاة تسلم عثمان بن عفان ا الثالث الهجرة الوفاة مقاليد الأمور واستكمل م تسلم بن هذه ر ك ة الفتوح و أ ق ط الدولة الفارسية ا بشكل ل وكثرت كبير غ البصري ئ م و ا أ أكثر م الإسلامية الإسلامية من و الدولة وعاشت الدولة ا فترات الرخاء في حياتها الحسن ا ل ل في في فترة في رحمه الله وهو من عظماء التابعين وكان وأرضاه يقول الله عنه من عظماء معاصرا عثمان زمان عثمان التابعين أن بن عفان كان رضي في كانت ت أ ت ي ا ل أ م و ا ل من كل مكان وكان المنادي ينادي يا أ ي ه ا الناس أ خ د و ا على أ ع ط ي ا ت ك م أ خ د و ا على أ م و ا ل ك م أ خ د و ا على السمن والعسل أ خ د و ا على الملابس و ا ل أ ق م ش ة أ خ د و ا على كذا وكذا كل شوي ة ي أ ت ي إ ن س ا ن تبع ا ل د و ل ة ينادي على الناس تعالوا خ د و ا أ م و ا ل تعالوا خ د و ا أ ع ط ي ا ت تعالوا خ د و ا ت ج ا ر ة خ د و ا ص ن ا ع ة خ د و ا كل ش ي ء سبحان الله في هذه السنوات التي انفتحت فيها الدنيا على المسلمين غرق الكثير والكثير من المسلمين في هذه الدنيا وناسوا شرع الله عز وجل فظهرت المشاكل التي كان يخاف منها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الرسول صلى الله عليه وسلم ت ن ب أ بمثل هذه ا ل أ ح د ا ث الرسول صلى الله عليه وسلم قال أ ن ا ل ف ت ن ة ت ب د أ عندما يكسر الباب من هو الباب الباب هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وآرضاه الكثير من من في الدنيا كان يخاف بن هو عنه عمر من من رضي فتنه في من إ ظ ه ا ر ذلك ا ل أ م ر في أ ي ا م عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب كان الشيطان كما ذكرنا في ا ل ح ل ق ة ا ل س ا ب ق ة كان الشيطان يخاف منه رضي الله عنه و أ ر ض ا ه إ ذ ا كان الشيطان نفسه بيخاف من عمر بن الخطاب ما بالكم بالناس فالناس كانت تخشى ش د ة عمر و ق و ة عمر فكانت تكتم ذلك ا ل أ م ر فلما مات عمر انكسر الباب واتخذ الناس ف ر ص ة وجود عثمان بن عفان الحليم الرفيق ولا نقول أ ب د ا الضعيف الحليم الرفيق اتخذوا هذه ا ل ف ر ص ة لكي يقوموا بالطعن في عثمان و ب م ح ا و ل ة الخروج عليه ومحاولة على وسلم على من بناته رضي الله عنه وأرضاه فبدأت تخرج أنواع من الثورات وأنواع خرمة العظيم اتمنه من التعدي هذا الإنسان الذي الله ابنتين بناته الله الاترابات على صلى عليه على فبدأت تخرج عنه رضي في داخل فترة عثمان بن عفان الذي حكم المسلمين داخل عثمان كاملة من سنة 23 هجرية إلى سنة 35 هجرية سنة سنة حكم من بن سنة ومع ذلك فكان عثمان بن عفان حسن ا ل إ د ا ر ة حسن ا ل س ي ا س ة استطاع باقتدار أ ن يدير د و ل ة و ا س ع ة وصلت إ ل ى مشارف الصين و تصل إ ل ى المغرب العربي غربا يعني دولة فعلا في يديرها بسياسة فعلا استطاع رائعة أن دولة جدا بالغة بحكمة حجم ضخم جدا استطاع أن يديرها بحكمة بالغة بسياسة رائعة حتى جاءت سنه اثنين وثلاثين من ا ل ه ج ر ة و ب د أ ت تخرج عليه بعض الثورات وبعض المتمردين وكل واحد يطالب ببعض الامور أ م و وفي ر ل كل ل ح ق ق ي ة أن هذه ه ا ا ت ا التي تتهم بها عثمان بن عفان رضي الله ت تتهم رضي عنه بن أ ض يعترضون رضي ا أجلها جاء المتمردون من هنا وهناك كانت اتهمات باطلة لا أساس لها من الصحة وكلما جاء قوم يعترضون على عثمان بن عفان رضي الله عنه كانت الحجة الأغلب ه عنه ومن قوم من من بن على و ا لكن أ ق و ى مع عثمان رضي الله عنه رضي ا يحاجهم ويردهم مقتنعين بما عليه من خير وبما عليه من صلاح بما وبما من من لكن سبحان الله منطق المجرمين ا ل ق و ة و ا ل غ ل ب ة و ا ل س ي ط ر ة والقهر والبطش وليس منطقهم ا ل إ ق ن ا ع والحجه والدليل والبرهان فهؤلاء ما قبلوا ما قاله عثمان بن عفان وحاولوا م ر ة و ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ث ا ل ث ة التمرد عليه حتى جاءت ف ت ر ة س ي ئ ة جدا في, الأمة في تاريخ ا ل أ م ه ا ل إ س ل ا م ي ة وهي س ن ة خمسه وثلاثين من ا ل ه ج ر ة عندما اجتمع المتمردون من ا ل ب ص ر ة ومن ا ل ك و ف ة ومن مصر يحاولون أ ن يرفعوا عثمان عن خ ل ا ف ة المسلمين و أ ن يتمردوا على حكم الدوله ة الإسلامية ما الذي د ف ع م لذلك؟ ك ا ن من و مجموعة ا ا ل م و و ت ر ي ن ا ل ذ ي أقيمت ن ا ل ح د د و على أ ق ا ر ب ه م والحدود أ ق ي م ت ع ل ي ه م بحقها اناس سرقوا أ و اناس قتلوا او اناس خرجوا على ط ا ع ة ا ل أ م ي ر العادل عثمان بن عفان ف أ ق ي م ت الحدود عليهم فخرج أ ق و ا م ه م موتورين وخرج أ و ل ئ ك الذين يريدون إ ع ا د ة الحكم الفارسي إ ل ى أ ر ض إ ي ر ا ن وخرج أ و ل ئ ك الذين كانوا يهودا ودخلوا في ا ل إ س ل ا م ويريدون أ ن ينقضوا الحكم ا ل إ س ل ا م ي و ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة و ا ل خ ل ا ف ة ا ل إ س ل ا م ي ة كل ه ؤ ل ا تجمعوا سوياً ء وحاصروا سيدنا عثمان بن عفان في داخل ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة وكان موقفا م أ س و ي ا خطيرا المتمردون كانوا تقريبا والصحابة الذين كانوا في المدينة المنورة كانوا لا يزيدون عن 700. ولماذا هذا العدد القليل في داخل المدينة المنورة؟ لأن معظم الصحابة رضي الله عنه مرضهم كانوا في الثغور في أطراف العالم الإسلامي يجاهدون في سبيل الله رجل لأن سبيل معظم مرضهم رضي يزيدون عن عنه في في في في في ب ا ل إ ض ا ف ة إ ل ى أ ن المتمردين دخلوا ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة في موسم الحج ومعظم ا ل ص ح ا ب ة قد ذهبوا إ ل ى م ك ة ل أ د ا ء ف ر ي ض ة الحج ولم يبق مع عثمان بن عفان في داخل ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة إ ل ا س ب ع م ا ئ ة فقط من ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم و أ ر ض ا ه م اجمعين ادعوا على عثمان رضي الله عنه و أ ر ض ا ه أ ن ه كتب كتبا إ ل ى الولاه يقضي بقتل هؤلاء المتمردين ولا ولم يكتب سيدنا عثمان هذا الكلام ولم يحدث منه هذا ا ل أ م ر إ ن م ا زور عليه وهو بنفسه أ ق س م وقال والله ما كتبت ولا أ م ل ي ت ولا دريت بهذا ا ل أ م ر ولكنه كتاب قد زور على صاحبه إن عثمان بن عفان لكن الناس هذه الكتاب على كتب زورت لم تسمع إلى تسمع ه ذ القرار ا ك تكن كانت ل لأنه لم ا أن إنما م تسمع أن أن تريد تريد ت ص ي عثمان بن عفان عن بن ك س كرسيه ي كرسي ه ل ح ك م و ت ي د أن تفعل ذلك الجريء أ الأمة م من الإسلامية ماذا عثمان الموقف؟ ر القرار لكي يفعل ل كيان في تهز هذا بن عفان ا بيث الذي أ خ ذ عثمان بن عفان ا ل م د ي ن ة م ن و ر ة م ح ا ص ر ة ب ث ل ا ث ة الاف متمرد وكلهم لا يتبع ا ل ق ر آ ن ولا ا ل س ن ة وكلهم لا ينظر إ ل ى جلاله ق د ر عثمان بن عفان ولا يهتم ب أ م و ر المسلمين لكن جاءوا للتمرد والخروج على الحاكم والخروج على السيطره ة الإسلامية على بلاد كثيرة بلاد كانت تحت حكم الفرس على حكم حكم ي ر تحت أو غ م من أ ع د الاسلاميه ء ا ة ثم سقطت كل ذ ذكرنا ه فهم البلاد تحت الحكم الإسلامي فكان في حقد شديد شديد على الدولة الإسلامية فهم لا يريدون كما وغل على البلاد حقد شديد تحت في يريدون إقناعا عثمان بن ولا ودخلوا ليرفعوا حجة من مكانته ا لتهتز ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة ماذا يفعل ع ث م امامه ن بن عفان أ خيار من ثلاثه ة ودولة إما أن يقاوم ويقاتل ثلاثة أن ألاف و م ع اما ان ل داخل ا ب ة في ي د م ة فاحتمال ك ب يقاوم ر رضي وأرضاهم جدا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وهؤلاء الصحابة أن عنهم يموت هم م ة ل الله ص ح ا ب ة رضي عنهم أ ر ه ويقاتل ع ل ل رأسهم بن ه ا ب ن الزبير وابن ع ب د ل ل ه عباس وابن ع ب د ل ل ه عمر ه ؤ ل ا ء جميعا في كانوا ا ل م د ي ن ن ة ا ل م و ر ة وابو ه ر ي ر ة وزيد بن ثابت وغيرهم من ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم وارضهم اجمعين يبقى اما ان يقاتل هؤلاء المتمردين و ي ر د ه م عن ا ل م د ي ن ة المنوره ما احتمال ان يقتل جميع ا ل ص ح ا ب ة في هذه ا ل م ل ح م ة او في هذه ا ل م ج ز ر ة د ه احتمال وارد اما الاحتمال ال الثاني أ وهذا الاختيار الثاني الذي كان إمام عثمان بن عفان بن و المتمردون و أن يتنازل عن الخلافة كما طلب هؤلاء طلب ه الاحتمال يا إخواني وإخواتي لا يجوز شرعا ولا عقلا يعني إيه لا يجوز شرعا ولا عقلا؟ يعني في في يتنازل وتنتهي ويعين المسلمين أي أن كان هذا الذي يعين وتنتهي شرعا عقلا تعرض بعض على عثمان عن ناس كنتممكن أن كان أن أن كان هذا هذا هذا لا ولا الأمر الكلام الكتابات الحكم المشكلة القضية وأكتب أحد لكن خ ل ي ك م معايا ج م و ع ة من المتمردين مجموعة من المجرمين مجموعة من المنافقين اتوا إ ل ى ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة ث ل ا ث ة آ ل ا ف يريدون خلع ا ل خ ل ي ف ة من مكانه بدون ج ر ي ر ة وبدون ذنب وبدون خطا أ من ل الرجل أ خ ط ا وهذا ء من ق د م ومقرب م و ت خ ب من ا ل م م س ل ي ن ا ن ت خ ا ب ا حقيقيا مرة قبل ذلك سنة انتخاباً عظيماً قام به الصحابة قبل قام عظيما في المدينة باثناشر انتخابا الله وارضان مرة المنورة بكاملها رجل سنة به ذلك عنه فكيف يخلع بهذه ا ل ص و ر ة وكيف ينحى عن منصبه بهذه ا ل د ر ج ة ا ل د ن ي ئ ة من التعامل المتدني أ خ ل ا ق ي ا فهذا لا يجوز شرعا ولا عقلا أ م ا أ ن ه لا يجوز شرعا ن بن عفان وقال له تصريحا انظر إلى الحديث يقول له يا عثمان إن وقال تصريحا الحديث يا ولاك الله هذا الأمر يقول له إلى له يعني إ ن ولاك الله خ ل ا ف ة المسلمين ف أ ر ا د ك وخلي بالك من هذه ا ل ك ل م ة ف أ ر ا د ك المنافقون خلي بالك شوف توصيف الرسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء م ت م ر د ي ن عشان بعض الناس بتسميهم ثوار بعض الناس بتسميهم طالبين للحق بعض الناس بتسميهم أ ص ح ا ب ج ر أ ة و ق و ة في مناداه بحقوقهم انظر كيف سماهم صلى الله عليه وسلم قال المنافقون إ ذ ا أ ر ا د ك المنافقون أ ن ت خ ل ع قميصا قمصقه الله فلا تخلع و ي ق ص صلى الله عليه وسلم قميص الخلافه والخلافه هذا المنصب الذي أ ع ط ا ك الله عز وجل لا تخلع يا عثمان إ ن ولاك الله هذا ا ل أ م ر ف أ ر ا د ك المنافقون أ ن تخلع قميصا قد م ك ه الله فلا、تخلع. يا عثنان إذا ا تخلع أ ر ك أرادك إذا ولاك الله هذا الله ا ل مصقه ر وأرادك المنافكون أن تخلع م ق ي ا م ك الله فلا تخلع قالها ثلاث مرات يؤكد على نفس المعنى فاحتمال أ و اختيار أ ن يترك عثمان ا ل أ م ر ويخلع أ ن هذا القميص الذي قمصه الله عز وجل اللي ه وهذا قميص الخلافة أو ا ل ك ر س ي ا ل ذ ي أ ع ط ا ه ا ل ل ه عز وجل ورضي ب هذا المسلمون جميعا ه الاختيار غير وارد عن سيدنا عثمان و أ م ر ر س ا ل الله صلى م الله ا ر عليه و ا ل هذا ف م أنه ل ا ي ق ب ل أبدا بهذا الخلع هذا ش ر ع ا يبقى شرعا لا يجوز له أ ص ل ان يتخلى عن هذه الوظيفه ة وعن ذ ه اما ل ك ن ة أما عقلا فلحوار ا دار بينه وبين عبد الله بن عمر رضي الله عنه و أ ر ض ا ه ع ب دخل الله بن عمر د عليه وهو في هذا الحصار وقال له عندما قال له عثمان بن عفان يخلعونني عليهم فعل عثمان عفان بن انظر إلى هؤلاء الذين يريدون أن من المنصب من انظر بن ماذا مثل قال هؤلاء هذا الخلافة الكوارث له إلى إلى هذه هذه يعرض حتى أو عثمان بن عفان الذي كان يتصدق من حرماله على كل المسلمين الذي كان يقوم ببيت مال المسلمين الذي كان ينفق من حرماله ل إ ن ش ا ء ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة الذي حفر ا ب ئ ر روما يمنعون الماء يمنعونهم ن ورود الماء الذي وسع المسجد النبوي يمنعونهم ن ا ل ص ل ا ة في المسجد النبوي يقول انظر إ ل ى هؤلاء المنافقين فيقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انظر إ ل ى كلمات عبد الله بن عمر كلمات في منتهى ا ل د ق ة وفي منتهى العمق يقول له أ م خ ل د أ ن ت في الدنيا فيقول لا يعني هذه القضيه م ح س و م ة أ م خ ل د أ ن ت في الدنيا ماذا سيفعلون إ ن قتلوك أ م خ ل د أ ن ت في الدنيا قال لا قال هل يملكون لك ج ن ة ولا نار يعني إ ذ ا أ ن ت مت ي هل يتحكمون في مصيرك قال لا قال فلا تخلع هذا القميص أ ب د ا وانظر إ ل ي ه يستخدم نفس ا ل ك ل م ة التي استخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول له لا تخلع هذا القميص أ ب د ا و إ ل ا تصبح س ن ة كلما أ ر ا د قوم أ ن يخلعوا خليفتهم حاصروه واجبروه على الخروج أو على او ل ل خ فهذه تصبح تعم سنة سيئة بعد على ه ذ الخلع ا م ب يبقى د أ ا ا ل ت ي ا ا ر أ و ل الذي قدام ث م يقوم ا عفان ن بن أن بالصراع و الاختيار م ق و وهذا م المتمردين ة العسكرية لهؤلاء ا ا ل من الثاني م م من عنهم ح الصحابة ت والاختيار ل الله ل أن وأرضاه يضيع فيه عدد كبير من الصحابة رضي عدد ا غير مقبول و هو أ ن نتنازل عن ا ل خ ل ا ف ة و قلنا لا مقبول عقلا و لا مقبول شرعا أ م ا الاختيار الثالث فهو ا ل م ط ا و ل ة يعني ايه ا ل م ط ا و ل ة عثمان بن عفان رضي الله عنه و أ ر ض ا ه عندما وجد أ ن المتمردين قد حصروا ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة أ ر س ل الرسائل إ ل ى الشام و إ ل ى ا ل ب ص ر ة و إ ل ى غ ي ر ه ا من أ س ق ا ع العالم ا ل إ س ل ا م ي وولايات العالم ا ل إ س ل ا م ي يطلب منهم أ ن يرسلوا الجيوش ل ن ص ر ة ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة و لحرب المتمردين لكن هذه الجيوش س ت أ ت ي في وقت قد يكون طويلا وهذا قد يعرض حياه عثمان بن عفان رضي الله عنه و أ ر ض ا ه للمخاطر فقدامه دلوقتي اختيار من اتنين إ م ا أ ن ه يعني يترك الـ الـ الامر للمتمردين و يطاول حتى ي أ ت ي الجيوش ا ل م س ا ع د ة من الشام أ و من العراق و إ م ا أ ن يدخل معهم في صدام وصراع ويتزعم ا ل ص ح ا ب ة الذين في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة وعلى ف ك ر ة ا ل ص ح ا ب ة في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة عرضوا على عثمان بن عفان أ ك ث ر من م ر ة أ ن يقاتلوا معه في سبيل الله هؤلاء المتمردين عرض علي علي بن أ ب ي طالب هذا ا ل أ م ر وعرض علي الحسن والحسين وعرض علي عبد الله بن الزبير وعرض علي ذلك ا ل أ م ر أ ب و ه ر ي ر ة وقال ا ل آ ن يطيب الضرب الدرب معك وعرض علي زيد بن ثابت وقال إ ن شئت أ ن نكون أ ن ص انصار ر الله إ شئت أن أ نكون ن إن أن الله زيد بن ثابت من ا ل أ ن ص ا ر وقال ا ل أ ن ص ا ر جميعا يريد يريدون أ ن يقاتلوا معك الجميع عرض عليه ذلك ا ل أ م ر فماذا فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه و أ ر ض ا ه اختار القرار الجريء والقرار الجريء هو ا ل م ط ا و ل ة مع احتمال أ ن يقتل في سبيل الله لكنه خشي أ ن يقاتل المتمردين ب س ب ع م ا ئ ة من ا ل ص ح ا ب ة فيضيع ه ؤ لماذا ا هؤلاء ء ويقتل هؤلاء ويتولى أ ر ل ل هؤلاء المتمردين فتصبح كارثة على العالم الإسلامي ل م م م س ي ن أحد فتصبح كارثة ا اختار عثمان بن عفان هذا القرار اختاره ل أ ن ه قوي يا اخواني واخواتي وليس ل أ ن ه ضعيف أ ب د ابدا اختاره لأنه ضحى ن من ف حفظ س ه أجل م ء الصحابة رضي الله عنهم أرضهم. كما اختاره لأنه يعلم علما يقينيا أنه شهيد. لأن رساله السلام الشهادة لأنه يعلم لأن بشره بهذه رضي أرضهم شهيد عنهم أنه رسول ا ل السلام في ي م من ا أ ي ا م صعد ج ب ل أحد ف ا ه ت ز أحد فركضه صلى الله عليه وسلم بقدمه وقال اثبت وقال أحد في إ ن م ا ع ل ك ن ب ي و ص د ي ق أبو بكر الايام ص د ي رضي ق ل ل ه وعضاه ه ش د ن وكان ع عمر ع ه و ثم ان ر ض ي الله عنهما يعني وأرضاهما م ع ن ى كده الله ا س ل م ب ش ر أنه س ي م و ت ش ه ي في ي د ا وسلم م من الأيام ثم أن ر ا ل س في يوم من ا ل أ ي ا م كان يجلس في حائط ودخل عليه عثمان بن عفان ف أ ذ ن له صلى الله عليه وسلم بالدخول وقال ل أ ب ي ذر الغفاري ائذن له بالدخول وبشره بالجنه على بلوى تصيبه يعني يعلم ستصيب ويبشره في وخلي سيدنا في عثمان عفان أن هناك ستصيب عثمان بن عفان وهذا بالجنة على صبره في هذه وخلي بالنا أن سيدنا عثمان بن رسالة الحصار صبره عمره يريد السلام وهذا البلوى عفان في ذلك الوقت كان قد تجاوز بلوى على الثمانين من هذه ذلك وهو يريد أن يموت شهيداً صابراً محتسبا شهيدا قد كما بشره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك اختار ا ل م ط ا و ل ة ولم يسعفه المتمردون بل حاصروا بيته وقاموا بقتله رضي الله عنه وارضاه بعد أ ن حفظ ا دماء ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم و أ ر ض ا ه م أ ج م ع ي ن ليثبت أ ن ه فعلا كان قويا ً وكان عظيما وكان تقيا وكان ورعا وكان من أ ع ظ م المسلمين ق ا ط ب ة بل هو أ ع ظ م ه م جميعا بعد الصديق وبعد عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وارضاهم ل ل ع ج ي ب ا ا ت ي ل ل إني سألك عن سألك فأجبني اجمعين ل علي بن أبي طالب نعم فقال س ا ل ع أ ي م ن ز ل ة وسعتك إ ذ تركت عثمان يقتل لماذا تركتم عثمان يقتل فقال, سعيد فقال علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه و ر ض ا ه إ ن عثمان كان إ م ا م ا و إ ن ه نهى عن القتل وقال من سل سيفه فليس مني فلو قاتلنا من أ ج ل ه عصيناه أ ي أ ن ا ل ص ح ا ب ة اضطروا إ ل ى الانصياع ل أ م ر عثمان بن عفان ا ل خ ل ي ف ة ل أ ن ه أ م ر ه م الا يقاتلوا حفاظا على دمائهم وحفاظا على كيان ا ل د و ل ة الاسلاميه إ س ل م ي ة فقال ع ي د ا خ ز ع ي فأي ن عثمان أن ز ل ة وثعت ت ت ر ك الناس ل ي ق و فقال أخاف قال لتقتلني لأقتلك المنزلة التي ابن آدم إذ قال لأخيه لأن إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط لأخيه لإن إلي إليك لأقتلك؟ إني أخاف الله آدم إني وسعت بسطت يدك يدي إذ رضي ب العالمين ر الله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه ورضي الله عن ا ل ص ح ا ب ة اجمعين وناس س الله عز وجل أ ن يفقهنا في سننه و أ ن يعلمنا ما ينفعنا و أ ن ينفعنا بما علمنا إ ن ه و لي ذلك و القدر ا عليه و السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته اصلح دربك لا تتردد شق طريقك ب ا ل ع ذ ا ش ي واحد لا يتعدد خذ رفيقك في ا ل ا ذ واجعل حسن ا ل ظ بربك زدى ويقينا و س ا وارفع رايه حق وامض